نبينا المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد تكلمنا قبل ذلك عن انواع الضعيف التي سبب ضعفها سقط من الاسناد او بمعنى آخر أو بلفظ اخر التي سبب ضعفها فقد الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح وهو الاتصال اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن أنواع الضعيف التي سبب ضعفها فقد الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح وهو العدل. الأحاديث الضعيفة أو المردودة التي يجمعها عدم الاتصال كم نوع كل نست المرسل المعلق المنقطع المعضل المرسل خفي التدليس وتكلمنا عليها بالتفصيل انا بس اذكر ان انا في الدرس الماضي لما تكلمت عن تدليس العطف اللي هو ايه ما كلمناش عليه أنا, انا سميته بالقطع اه اه انا سميته قطع ولا ولا ولا يعني لما كلمتكم على هشام بن بشير لما كان يعني رأى من تلاميذه انهم وكانهم تواصلوا بينهم الا يكتبوا عنه الا ما صرح فيه بالاتصال ما صرح فيه بالسماء فكان يقول حدثني حسين والمغيرة كده صرح ولا ما صرح شيء صرح فكانوا يكتبون ثم في نهاية المجلس قال لهم هل دلست لكم اليوم شيئا قالوا لا قال كل ما قلت فيه حدثني حسين ومغيرة فقد سمعته من حسين وأما مغيرة فلم أسمعه منه. هو كان يعني يقول حدثني حسين. دي يعني لا احتمال فيها. حدثني حسين إما سمع من حسين إما إيه يكذب. ومغيرة العط العطف هنا بقى هل هو يعطف مغيرة على حسين في أنه سمع منه؟ كان يسكت قليلاً وانه شيئا آخر يعني ايه كان يقول حدثني حسين ومغيرة ومغيرة بقى اي حاجه ثانيه انه اي حاجه تانية بقى يعني حط اي ايه متعلق ثاني حط له مثلا اي خبر ثاني ومغيرة موجود ومغيرة أي حاجه بقى دهوت اسمه تدليس العاطف هو إيه عطف حسين على مورة ده ده اسمه تدلسة أما تدلس القطع لو هكلمكم عليه بقى بالمرة وكنت مش عاوز أطول عليكم يعني القطع هو أشبه به أنه يسكت يعني يقول حدثني ويسكت حتى يدخل نية أي نية أخرى أو أي, أي عامل آخر ثم يقول فلان عن فلان عن فلان يبه هو نوع القطع يعني سكت ونوع القطع قطح حدثني عن الإيه عن المعمول بتاعها أو اللي هو الإيه الفاعل اللي هو الرؤي اللي بعده طيب كده يعني ده اللي بس الاتّالق اللي كنت يعني عاوز أقوله على الدرس الماضي لكن الأنواع اللي هي بقى المرتبطة بفقد الشرط من شروط بفقد الشرط الثاني من شروط الصحيح وهو العدالة قلنا إن قوادح العدالة ست ما هي؟ قوادح العدالة ست الكذب التهمة بالكذب الفسق الجهالة البدعة أنا قلت ستة والخمسة هم خمسة ماشي زي ما قوادح اللي تصال الخمسة دولة يبقى خمسة برضو عشان ما اتهوشي دولة خمسة ودولة خمسة طيب الكلام عن القادح الأول هو الكذب الروي إذا كان كذابا فهو ليس بعدل فحديثه ليس بصحيح وله اسم من أسماء الضعيف اسمه المكذوب أو الموضوع سهل كذا طيب لكن ما هو الكذب؟ هل هو الكذب؟ هل هو الرجل الذي يكذب في حديثه مع الناس؟ هل هو الذي الرجل الذي يكذب في حديثه على أخيه أم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ المقصود بالكذب هنا هو الافتراء والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب في الحديث النبوي أما الكذب في حديث الناس فهذا يعني يدخل في النوع الذي بعد يعني إذا كان كذابا ولكنه لم يثبت كذبه في الحديث النبوي فحديثه ليس بمكذوب وليس بموضوع ولا يدخل معنا في هذا النوع إنما ممكن يدخل في النوع اللي بعد كده اللي هو المتروك. وأكلمكم عن المتروك الوقت طيب الحديث المكذوب لابد أن يكون فيه راو كذاب يعني ربما تتيقن من أن هذا الحديث ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع هذا لا تحكم على الحديث بأنه مكذوب تقول باطل لا أصل له ليس بحديث أي عبارة يعني تفيد أنه إيه إيه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا أردت أن تحكم على متن بعينه أو سند بعينه بأنه مكتوب لابد يعني عند علماء الحديث أن يتوفر في الح... في السند كذاب كذاب من أنه كذب من الكذب اللي, اللي قلت لكم من اللي هو الكذب في الحديث النبوي والكذب في الحديث النبوي لا يقصد به لا يقتصر على الافتراء مجرد الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم ليس حتما ان يؤلف متنا وينسبه وان ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم بل انه اذا يعني سرق الحديث او ركب الاسناد أو أعطى إسناد فلان لإسناد فلان فهو كذب أيضا في الحديث النبوي في حاجة عند علماء الحديث اسمها سرقة الحديث أن نجعل مثلا حديث سالم لنافع أو حديث نافع لسالم الاثنين بيروع عن ابن عمر مثلا نافع عن ابن عمر الحديث مشهور عن نافع عن ابن عمر ثم أتى هذا الكذاب ولما وجد الناس كلهم يعرفون أن الحديث عن نافع عن ابن عمر وإذا حدث به عن نافع عن ابن عمر ربما لم يؤبه له ولم ينشر ولم يعرف فقال عن سالم عن ابن عمر بدل ما يقول عن نافع عن ابن عمر قال عن سالم عن ابن عمر هذا اسمه إيه؟ سرقة الحديث ينسب حديث فلان إلى حديث فلان. لماذا؟ إذا قال سلمان بن عمر يعني سيقبل عليه الناس، ستصبح حديثا غريبا ويكون له يعني إيه يعني رواج، فيقبل عليه الناس. هو يفتري الكذب ويسرق حديث فلان وينسبه إلى فلان لكي يعني يجمع الناس حوله. بهذه الغرائب أو المناكير أو الأفراد يعني يسمى غرائب الحديث يكون مشهور عن بعض الرواه فينسبه آخرون لراوي آخر السند ظاهره الصحة والسلامة لكنه يعني مسروق أخذ من فلان أعطي لفلان طيب هذا كذب أيضا ويدخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يفتر شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم وغاية أمره أنه سرق حديث فلان فرواه عن فلان فجعله لرواه آخر واضح الكلام أنا عوز أقول إيه عاوز أقول أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعمل من أن يكون مجرد افتراء متن ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بل إن حرف في الأسنيد وغير فيها فهو كمن يحرف في المتن طيب الكلام في الحديث في الموضوع يعني سهل سهل ويسير واشبه بالقصص والحكايات يعني يعني يحكون مثلا عن عن الجويبري الجويباري هذا يعني اختلف اهل العلم في حضرته في هل سمع الحسن من أبي هريرة أم لم يسمع يعني هل ثبت لقاؤه بأبي هريرة أم لا سترتب عليه حكم في الحديث أن حديث الحسن موصول أو منقطع عن أبي هريرة فهو يعني كان جاهز يعني حل الإشكال عنده جاهز يعني فيعني من تلقاء نفسه قال حدثني فلان عن فلان عن نبي صلى الله عليه وسلم أن الحسن سمع من أبي هرين هو كده عمل حاجة بحشة حللهم المشكلة بس بإيه بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا ده مثال لحديث واضح الكذب يعني تكتب طعب أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب امتطاه المبتدع لا سيما الرواف والغلاه من المتعصبة للمذاه وقليل الديانه يعني الجو بارد مثلا إذا لو عنده ديانه مش هيتفتري كده بكل سهولة إن هو إيه ويقول كلام يعني لا تكتر صدقه العقول يعني إيه؟ إيه النبي صلى الله عليه وسلم لم ير الحسن أصلاً و ايه الحسن سمع سمع الحسن من ابي هريره هو كان عايز يقول يعني الندي من ايه من اعلام النبوه يعني تلميذه المامون بن احمد بقى تلميذ الجويباري لما لقى لما وجد او راى انجفال الناس عن مذهب الامام ابي حنيفه فقال وتمذهبهم بمذهب الإمام الشافعي الناس كلها هو شافن إن الإمام أبو حنيفة دا يعني أحسن واحد في الدنيا والامام الشافعي يعني مش بس منفعش ينافس أبو حنيفة ولو نفسه بقى يعني ويأخذ التلاميذ منه يعني ياخد أصحاب المذهب منه لا هيبقى ابن سنتين في سبعين فلما رأى المأمون يعني تمزه بالناس مذهب الإمام أحمد بمذهب الإمام الشافعي وتركهم لمذهب الإمام أبو حنيفة قال أبو حنيفة سراج أمتي أبو حنيفة سراج أمتي ليس هذا فحسب هو ينسب الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة سراج أمتي وليته توقف إلى هذا الحد بل قال ويكون ويكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن أدريس هو أضر على أمتي من إبليس يعني شوفوا بقى اللي يروح تمزب تمزب الشافعي ب يويلو بقى يسوي الليل فوكذلك ال الجماعة ال الخو... ليس الخوارج الروافد أكثر الناس كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج قلما يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الروافض فهم يعني يتدينون بالكذب وبناء مذهبهم على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج يرون أن الكذب كفر بخلاف الغلات الشيعة دولت اللي هم الرافض يرون أن الكذب لإمامهم هو المنجاه وهو الديانه وهو التعب فالرجل الخارجي صحيح هو يعني مبتدع ويكفر عموم المسلمين ويكفر نفسه إذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكذب فلذلك يعني ربما خرج يعني الشيخان لبعض الخوارج تخيل لا لامتداحهم لهؤلاء الخوارج ولكن لعلمهم بصدقهم يعني عمران بن حطان حديثه في وهو الذي كان يمدح قاتل علي بن أبي طالب وحديثه في في البخاري ليه لنا حديثه لانه صادق او صدوق وعليه تأويله يفهمه كما يفهمه هو نحن نفهمه على مذهب اهل السن طيب ممكن بس اعمل لكم رسم كروكي كده امسك ديف ايدي لا لا مش مشكلة ما انا ممكن اشيلها كده عادي انا عاوز بس يعني اتمع لكم المادة كده اقربها كنا نقول ان للصحيح شروط كام خمس الاول منها اللي هو الايه الاتصال الاتصال قلنا ان هو له قوادح مش كده ايه هي القوادح او النواقب بتاعته احنا وليلين لسه الوقت التعليق أو, او هنقول يعني نوفر عليكم الانواع التي تترتب او سبب وجودها هو فقد الاتصال نقول المعلق مثلا المنقطع المعضل المرسل المرسل الخفي التدليس أو المدلس لو قلنا العدالة الشرط الثاني إذا فقدت وجد عندي انواع من انواع الضعيف او نقول قوادح العداله هي ايه الكذب اللي احنا بنتكلم عليه النهارده التهمه بالكذب والفسق والجهاله والبدع. الكذب اتكلمنا عليه وهو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم التهمة بالكذب ليست هي الكذب التهمة بالكذب ترجع إلى أمرين إما أن يكون كذابا يكذب في حديثه مع الناس او ان هو يروي يعني شيئا مخالفا للقواعد المعلومه القواعد الشرعيه أعني القواعد الشرعيه المعلومه يعني ما يجيش يناقض صالح القران مثلا بنص حديث الفيز كنتو عارفينه والجهالة هاي هنتكلم عليها إن شاء الله ونحنا أخذنا الكلام صدق عليها والبدعة هنتكلم عليها. الكذب هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لكم أنه لا ينحصر في الإيه في مجرد الإفتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو طبعاً لو إحنا إحنا بعد ذلك أنا سأنا عن بقية شروط الصحيح والقواعد التي تتربط عليه. يعني الضبط له قوادح ايضا مش كده وعدم الشذوذ له قوادح وعدم العله له قوادح قوادح عدم العله وعدم الشذوذ ايه تماهي يبقى الشذوذ احسنت وعدم العلة عكسها عدم العل يعني الجماعة دولت يعني علينا شويه نوع واحد بس من الضعيف الذي سينتج عن, عن فقد عن فاقد عدم الإيه عدم الشذوذ ونو واحد بس اللي هنتج عن عدم العلة أما الضبط فأمره يطول هو لي قوادح نذكر منها اول حاجه فحش الغلط فحش الغلط شده الغفله الوهم مخالفه الثقات ايه كمان لا الاختلاط بينتج عن سوء الحفظ سوء الحفظ دول كام 5 برضه بس ايه فيهم تفاصيل اكتر شويه طيب انا عاوز بس تبقى يعني إيه؟ هو ده مجمل المنهج يعني انا عاوز بس اقرب لكم المنهج التفاصيل اللي بعد كده إحنا يعني هناخد ندي فيها سوا او احنا اتكلمنا على اكترها يعني لكن انا عاوز اقول لكم ان المنهج كله هو كده ايه شروط الخمسة دولت يا اللي ايه بتاعتها والنواقد بتاعتها كل نوع منها بينفصل عنه او بينتج عنه نوع من انواع الضعيف الحاجات اللي خدناها في اول المنهج بقى اللي هي بتتكلم على ايه الاحاد والمتواتر يعني كلام كده مجرد وصف للأسانيد المتن اتانا بكم طريق اتانا بطريقه بطريقين او بثلاثة أم بطرق كثيرة لا حصر لها وهو المتواجد. ولا ينبني على القسم الأولى صحيح ولا ضعيف لكن لو قلنا الصحيحه هوت بشروط الخمسة لو الشروط همت لو فقدت الشروط دي وجد عندي كل أنواع الضعيف دي كثيرة جدا يعني في مخالفة السقاط ديت أصلا أنواع كثيرة أنا مش عاوز بس أتوهك بها الوقت لكن أنا عاوز بس عاوزك تتخيل المانهج كده ككل متكامل إن الصحيح الشروط بتاعته هي التي يعني إن عدامها هو التي يترطب عليه وجود أنواع الضعيف. في أخ يسأل بيقول ما نصيب ال إيه سونا الأربعة والمسند من الأحاديث المكتوبة هو نادر يعني يعني عمدا الحديث الموضوع في سون الأربعة قليل وإن كان موجود إلا إنه إيه قليل قليل يعني الأصل في سون الأربعة أن الإمام منها من هؤلاء الإمام المصنفين أنه يأتي بهذا الحديث ليحتج به ليكون حجة في هذا الباب في هذا الباب الفقهي ليؤخذ منه حق سواء كان بالوجوب أو الاستحباب أو, أو الحرمة وما كان فيه يعني ضعف شديد الأصل أنه يبينه الأصل أنه يبين ما فيه ضعف شديد وما كان فيه من ضعف شديد أو وضع أو كذب ولم يبينه فهذا يعني قد يكون يعني على سبيل ال ال ال الخطأ أو الوهم أو يعني مخالفة الاجتهاد من هذا العالم قد يكون الحديث ضعيفا عند أبي داود يراه مثلا الدرقتنيو موضوعا مكذوبا فبين الضعيف وبين المكذوب مفاوز صحيح لكنه كله من باب المردود. المسند الأمر فيه أكثر يعني ممكن يكون المسند يعني نسبة الضعيف فيه أكثر من السنن في الجملة السنن انقى من المسند طيب الحفظ ابن حجر يقول ان الـ الـ وهذا الكلام من يقول أن الحديث المكدوب طاره يخترعه الواضع هذا اذا كان يعني يعني إذا بلاغه وبيان وهي لذلك لأن يعني يقول كلاما ينطلع على الناس انه قد يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وطاره يأخذه من كلام غيره يعني إن ما تكفّرتش في الأهلية لأنه يكون يعني يكذب كذبا ينطلي على، فقد يعني يستعين ببعض البلاغة أو الفصحاء أو بعض الكلمات اللي هي الكلمات المأثورة وينسبها وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وترى يأخذ كلامه ويره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات أو يأخذ شيئا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج ليروج ليه؟ لأنه لو لو كان عييا أو كان مثلا ليس صاحب بيان ولا لسان إذا قال كلاما لا ينطلع على الناس كذب يعني. يقول والحامل للوضع, للوضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين أو فرط العصبية كبعض المقلدين أو اتباع هوى بعض الرؤساء أو الاغراب لقصد الاشهار عدم الدين كالزنادقة يعني بعض الزنادقة يضعوا زيادة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا نبي بعدي قال أنا لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله كل العرف يحطه إن هو إيه إلا أن يشاء الله وكنه يعني بيؤهد كده الجو العام لأنه هو إيه فجأة يطلع كده يقول أنا إيه أن النبي مرسل من السماء بعضهم يقول كلاما يعني ساقطا محرما يذكره اهل العلم في كتبهم يعني على سبيل النكير يعني واحد منهم يقول أول ما خلق الله خلق الفرس او الخيل فثم اجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها كلام كفر كده ايه لا لا يكاد يعني يركب يعني ولا يدخل العقل طيب او غلبت الجهلة الجهل كبعض المتعبدين كان بعض الفرق كالكرامية ترى أو تتدين بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تقول نحن لا نكذب عليه إنما نكذب له فيرونه أنهم يكذبون في باب الترغيب والترهيب لترغيب الناس في الخير وترهيب الناس من الشر ويقولون هذا ليس بكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بل هو كذب له لشرعه لسنته وكأنهم وكأن الشرع قاصر أو بحاجة إلى أنهم يختلقون الأحاديث ويكذبونها وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل الناس على الشرع والشرى غني عن كذب هؤلاء نكذب له لا نكذب عليه كله كذب, كذب ومن أدراك أن شرى بحاجة إلى هذا قد يبالغ في الكذب فيوجب ما ليس بواجب يجب على الخلق ما ليس بواجب قد يبالغ في الترغيب في أمل حتى يخيل للناس بسبب هذا الحديث المكذوب أنه أن الأمر واجب وليس كذلك قد يرغب بجهله في أمر هو مكروه وليس بمستحب طيب فرط العصبية كبعض المقلدين زي ما قلنا كده عن مين عن الجويبالي اتباع هوى بعض الرؤساء ده بيحكوا عن غياث بن إبراهيم أنه يعني دخل على المهدي ووجده يلعب بالحمام بيلعب بالحمام يعني اظن دي يعني لسه موجوده لحد دلوقتي مساله اللعب بالحمام دي لازالت لا زالت موجوده يعني انواع معينه بالحمام من الحمام كده بيلعبوا بيها بيقولوا أو حاجة زي بت... حمام معين بي بيباع يباع ويكون يعني سعره غالي شويه المهم يعني عمل أشبه بعمل السفاه يعني عمل يعني إيه؟ صبياني شوية يعني ف يعني ليه يتناسب مع مقام المهدي يعني ف ف يعني يريد ان يطيب خطر المهدي يعني ايه يقول له لا ده انت مش بتعمل عمل صبياني ولا حاجة لا ده عمل نبيل وشريف وكمان من الشارع فعظم عليه أمر المهدي وهان عليه أن يفترى على النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حديث يقول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر هو زود له كلمة بقى عشان خاطر المهدي زود له كلمة قال له إيه؟ لا سبق إلا في نصل أو حافر أو جناح عطوا له كلمة إيه؟ جناح يعني هيبقى جناح الحمامة يعني اللي انت بتلعب بيها يعني. فالمهدي كان أورع منه فأمر بإخراجه وقال أشهد على قفاك أنه قفاك الداب ثم أمر بذبح الحمام يعني سبحان الله يعني هو يعني يريد أن يرضي الناس بصخة الله عز وجل فاسخط عليه الناس وسخط عليها الله عز وجل طيب الكلام سهل في المكذوب اليس كذلك طيب ممكن لو نتكلم عن المتروك النوع الثاني من انواع الضعيف بسبب فقد شرط العداله المتروك سببه تركه روايه الراوي لامرين الامر الاول اما لانه كذاب او اشتهر بالكذب او اثر عليه الكذب في حديثه مع الناس وإما لأنه تفرد برواية أمر مستنكر من الشريعة يخالف القواعد العامة المعلومة من الشريعة يتفرد هو بروايتها دون سائر الرواة فيتهمه أهل العلم يتهمه بالكذب الكذاب حكم على حديثه بأنه مكذوب وثبت فعلا أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أما المتهم بالكذب فهو متهم وفقط لم لم يجزم بعده بأنه اختلق شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتروك يشتهر يعني في كتب الجرح والتعديل يقولون فلان حديثه مطروك يعني انا عاوز بس اقول في الحته دي نقطه كده كثيرا ما يحكمون بالترك على الراوي يعني يعني اللي عفوا يحكمون على الحديث بالترك حديث الراوي يقولون حديثه مطروك حديثه مطروك ليس هو المطروك ماشي يعني اشتهرة في كتب الجرح والتعديل أنهم يحكمون على حديث الراوي بالطرق لأنه يروي يعني أشياء منكرة ولا أنها درجة من درجات الجرح والتعديل تثبت لبعض الرواع ماشي عشان بس نكون إيه؟ على دراية بما قيل في هذا الباب يعني الحافظ ابن هجر لا يكاد يسبق إلى الحكم على الراوي بأنه مطروق هذا ليس وصفا للراوي هو وصف للحديث مطروق الحديث هذا الراوي مطروق الحديث ومتى يقع الترك في حديثه إذا يعني إيه توفر الأمران الذي حدثتكم عنهم طيب الكذب الفسك ما هو الفسق؟ الفسق. أمم. في اللغة. تب في الشارع. تب بلاش المحدثين اي حد؟ هو الخروج عن الطاعة. بيقولوا يعني بعضهم يعني ما هو ال البذر باء ولا هتخرج عن كشطها هي هو البرد اللي إيه العبدة يخرج عن طاعة ربه فاكلونه الخروج عن الطاعة دي اللي إيه معنى الفاسق وبعض أهل العلم يعرف يقول هو الوقوع في الكبائر أو الإصرار على الصغار الوقوع في الكبيرة أو الإصرار على الصغير ده التعرف المشهور شهر بين الناس في تعريف الإيه الفاسق الفاسق منخرم العدالة العدالة عندنا أي سلامة من أسباب الفسق وخوارب المرؤء هو لم يسلم من أسباب الفسق ويقع في الكبائر وقد يكون أو يكون مسررا على بعض الصغائر فهو ليس بعد طيب الفاسق قد يكون قاتلا وقد يكون سارقا وقد يكون من قطاع الطريق أليس هو في الجرم اشنع حالا من الكذاب ومن متروك الحديث طيب الحديث المكذوب أشد ضعفا أم الحديث المتروك المكذوب طيب الرأو الفاسق حديثه ماذا يسمى اذا وجد في في السند راون فاسق حديثه يسمى المنكر ماشي. المنكر اشد ضعفا ام الحديث المتروك المتروك اه ماشي خلينا بس في الحبه دولت ان الفسق حديثه وان كان شديد الضعف الا انه اخف حالا او احسن حالا من ايه من ال من المتروك ثم المتروك اخف حالا من الايه من المكذوب طيب كيف والفاسق قد يكون من قطاع الطريق ويكون في نفسه شر شر حالا من ذاك الذي يكذب في حديثه مع الناس او حتى يكذب في حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم انتوا فاهمين السؤال؟ ال يعني هو احنا الان إخواني لا نفاضل بين الاشخاص وانما نفاضل بين الاحاديث ماشي فهؤلاء فهذا الفاسق وان كان شر وإن كان اشد شرا لو ثبت انه اشد شرا يعني من ذاك الرجل الرجل الكذاب فهو اسوا حالا فالكذاب أسوأ حالا وأشد جرما في الحديث النبوي من ذاك الرجل الذي يكون قاطع طريق نحن لا نتكلم عن حكمهم في الشرع أو, أو مآلهم عند الله عز وجل أو هل تغفر حسن يعني سيئتهم أم لا لكن نتكلم عن حكم حديثهم هل هو يعني في أي مرتبة هل هو في الدرجة في أدنى الدرجات أم أعلى قليلا أم أعلى شيئا أكثر طيب إذن الرجل الفاسق حديثه منكر لكن الحديث المنكر له موارد أخرى له أسباب أخرى فحش الغلط او شديد الغفلة ايضا حديثهم منكر فاحش الغلط او الرجل المغفل او شديد الغفلة حديثه منكر ايضا يعني الثلاثة دولة حديثهم ايه منكر كل الانواع اللي تكلمنا عليها دي يا اخوانا شديدة الضعف مكذوب متروك منكر شديد الضعف ضعف شديد جدا لا يصلح في الشواهد ولا المتابعات ويروى واذا روي ينبغي البيان يجب البيان انه ضعيف ولا يحتج به بل هو ضعيف لا يحتج به ولا يستشهد به طيب لكن احنا كلمنا الان على ان الحديث المنكر له مواد ثلاث وهو حديث شديد الضعف رواه راوي شديد الضعف سواء كان هذا الراوي فاسق أو هو شديد الغفلة أو هو فاحش الغلط ماشي الثلاثة دولت حديثهم منكر ثم للنكارة معنى آخر يكون في هذه الحالة الراوي يعني أخف حالا من هؤلاء الأربع من هؤلاء الثلاثة إذا كان الراوي مجرد أنه سيء الحفظ أو خفيف الضعف وخالف ثقة فإنه يحكم على حديثه أيضا بأنه منكر ماشي؟ فاكرين في الحديث الشاذ كنا نقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه على التجاوز يعني في العبارات يعني عشان ما حدش إيه أنا أقرب الفكرة وفقط يعني على التجاوز في الإصطلاة الحديث المنكر هو مخالفة الضعيف لما رأوه الثقة. ماشي تب الضعيف نهو هل هو الضعيف الثالثة اللي أنا قلت لكم عليهم اللي هو الفاسق ولا الشديد الغفلة ولا الأفحش الغلط لا هو الضعيف سائل الحفظ أو خفيف الضعف ماشي ماشي إخواني يبقى الحديث المنكر الوقت تعرفان الأول هو أن ينفرد برواياته راو فاسق أو فاحش الغلط أو شديد الغفل ماشي ده التعريف الأول التعريف الثاني أن يكون الراوي ضعيف ضعيف ديت يعني, يعني ضعف خفيف يعني كأن يكون سيء الحفظ مثلا أو فيه لين ولكنه خالف ثقة إضافة لكونه ضعيفا شيء آخر انه خالف المخالفة مع كونه ضعيفا تنحط به إلى درجة فاحش الغلط أو شديد الغفلة أو الفاسق واضح الكلام هو في نفسه يعني أرقى حالا من الفاسق ولكنه لما خالف صار حديثه كأنه إيه فاحش الغلط أو فاسق أو شديد الغفلة واضح الكلام مم. الإيه لا المتروك مش خلق دخل في الشرع كله يعني اتى بشيئا يعني ايه مستفشعا مخالف القواعد يعني المعلومة من الشرع طيب اعتذر الشيخ محمد من قبل اطولنا واقول قولي هذا واستغفر الله لما لكم